Book 2 Penkiasdešimt trys Thalafatun vachamsūn Parduotuvės Al-Mahallat Al Mes ieškome sporto prekių parduotuvės. نبحث عن محل أدوات رياضية نبحث عن محل أدوات رياضية نبحث عن ملحمة محل جزارة نبحث عن ملحمة نبحث عن صيدلية نبحث عن صيدلية ما نسنوريتومي بيركتي فوت نريد ان نشتري كرة قدم نريد ان نشتري كرة قدم ما نسنوريتومي بيركتي نريد ان نشتري مارتاديللا سلامي نريد نشتري Martadilla, salami. Mes norėtume pirkti vaisių. Nūrydų, anštaryje, advyje. Nūryd, anštaryje, advyje. Mes ieškome sporto prekių parduotuvės, nes norime pirkti futbolo kamulį. Nabxasų mahalį adavątį riyadį, lėnaštaryje, Kurata Kadam نبحث عن محل أدوات الرياضية لنشتري كرة قدم نبحث عن ملحمة لنشتية مرتدلة سلام نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي. ما سيشكو م بايس ينور ما بركتيس نبحث عن صيدية لنشت أية نبحث عن صيدالية لنشتري أية أش يشكو يول أبحث عن محلي مجوهرات أبحث عن محل مجوهرات. Aš ieškau foto prekių parduotuvės. Abhathu an studio taswir. Abhathan studio taswir. Aš ieškau konditerijos parduotuvės. Abhathu an mahal halauijat. Abhathan mahal halauijat. Aš žadu pirkti žiedą. أريد تحديداً أن أشتري خاتم أريد تحديداً أن أشتري خاتم آجا في مامو يوستا أريد تحديداً أن أشتري فيلم أريد تحديداً أن فيلم آجا دو في أريد تحديداً أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة أه جيشكو جوفيليرونيس نوري بيركتي عن محل مجوهرات لأشتري خاتم أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم Aš ieško fotoprėkių parduotuvės, nes pirkti filmavę mojuostą. Apsatau į studijų tasvyrį, lai aštaryje film. Aštary film. Aš ieškau konditerijos parduotuvės, nes noriu pirkti tortą. Apsatau į mahalį halaujį. لأشتري تورتا أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتا